يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله ان الله سميع عليم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 كفاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير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 فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوه إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة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 ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وذكر وجعلناكم وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير